وَإِنَّهُمْ عِندَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْأَخْيَارِ وَالْكُرْسِيُّ مَاءٌ لَّوِ اسْتَوَىٰ وَذَلِكَ كِفْلٌ وَكُلٌّ مِّنَ الْأَخْيَارِ هَٰذَا ذِكْرٌ وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنُ مَآبٍ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 هذا ما توأدون ليوم الحساب إن هذا لرزقنا ما له من نفاد هذا وإن للطاغين لشر مآد جهنم يصلونها فبئس المهاد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 أنتم قدمتمه لنا فبِسَ الْقَرَارُ قَالُوا رَبَّنَا مَنْ قَدَمَ لَنَا هَذَا فَزِدْهُ عَلَى ذَلِكَ ضَعْفًا فِي النَّارِ